لبركة لما ترى من صورة مريم يأتينا على إمام القار الشيخ شعبان عبد العزيز خليد. <تصفيق> We're wrong. Thank you.